الليل ان لا لن يعود يا وجاء دورك يا صباح الليل ان لا لن يعود يا وجاء دورك يا صباح وسفينه الايمان سارت لا تبالي بالرياح الليل والله الليل والله الليل والله ولا, ولا لن يعود وجاء دهرك يا صباح وحياتنا أنشوده صغت على لحن الكفاح لحن الكفاح وطريقنا محفوفه بالشوك بالدم بالرمح أب الرماح وحاتنا أنشودة صغت على لحن الكفاح لحن الكفاح وطريقنا محفوفة بالشوك بالدم بالرماح او بالرماح يا دربنا يا معبر الابطال يا درب الفلاح الليل ولا الليل ولا الليل ولا ولا لليوم و جاء دورك يا صباح الليل و البالن يعود و جاء دورك يا صباح و جاء دورك يا صباح و سفينة الإيمان سارت لا تبالي بالرياح الليل و البالن يعود الليل ولا الليل ولا ولا لن اعو وجاء دورك يا صباح ان اذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح واذا تلعثمت الشفاه تكلمت من الجراح ان اذا وضع السلاح بوجهنا ضج السلاح واذا تلعثمت الشفاه تكلمت من الجراح إنا إذا رضع السلاح بوجهنا ضج السلاح وإذا تلع ثمت الشفاة تكلمت من الجراح يا دربنا يا معبر الأبطال يا درب الفلاح الليل ولا الليل ولا الليل ولا, ولا لن يعود وجاء ذورك صباح الليل ان لا لن يعوض يا وجاء ذورك صباح الليل ان لا لن يعوض يا وجاء ذورك صباح وسفينه الايمان سارت لا تباري بالرياح الليل الليل ولا, الليل ولا, ولا الليل ولا لن يعود وجاء دورك يا صباح الليل ولا لن يعود لن يعود وجاء دورك يا صباح الليل ولا لن يعود لن يعود وجاء دورك يا صباح وسفينه الايمان سارت لا تبالي بالرياح الليل ولا الليل ولا الليل ولا ولا لن يعون وجاء دمرك يا صخر